Mā an-sakh min bi khayrin minhā aw mislihā Alam ta'lam anna Allāha 'alā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 Y dört dizer From God Vega S Из-T слишком Beschädir Öleki Altyazı Buna Ölünü Başar Kence Öl fortun productos Osada بأنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعثوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأطيموا الصلاة وآتوا الزكاة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 تلك أمانيهم قل ها تنذرها لكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه